كلا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فنستأنف إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على شرح عمدة الأحكام وكنا فيما مضى تكلمنا عن بعض الاحاديث المتعلقة بباب السواك وانتهى حديثنا إلى الحديث ال18 قال المصنف رحمه الله تعالى عن حذيفه بن اليمان عن حذيفه بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوصفاه بالسواك قال معناه يغسل ويدلك يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله قال الشارح المعنى الإجمال من محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنظافة وكراهته للرائحة الكريهة كان إذا قام من نوم الليل كان إذا قام من نوم الليل الطويل الذي هو مظنة تغير رائحة الفم دلك أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم بالسواك ليقطع الرائحة ولينشط بعد مغالبة النوم على القيام لأن من خصائص السواك أيضا التنبيه والتنشير يعني كأن الشارح أراد أن يبين الحكمة من وراء صنيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا وسواء ثبتت هذه الحكمة أو لم تثبت صحت أو لم تصح فالمعتبر هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يؤخذ من الحديث واحد تأكد مشروعية السواك بعد نوم الليل وعلته أن النوم مقتض لتغير رائحة الفم والسواك هو آلة تنظيفه ولهذا فإنه يسن عند كل تغير فانيا. تأكد مشروعية السواك عند كل تغير كريه للفم أخذا من المعنى السابق ثالثا مشروعية النظافة على وجه العموم وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن الآداب السامية انتهى كلام الشارح ولنا بعض التعليقات. أولها قول حذيفة رضي الله عنه إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام ولا لا قال كان إذا قام من الليل يشوص فاه سواء طال نومه أو لم يطر وسواء تغيرت رائحة الفم أو لم تتغير لأنه علق الحكم بالقيام من النوم ولم يصف هذا النوم فنقول إن قوله إذا قام من الليل ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام ويحتمل أن يراد إذا قام من الليل ليصلي ولا لا فعندنا الآن احتمالات الاحتمال الأول أنه يشوصفاه بالسواك إذا قام من النوم سواء أراد الصلاة أو أراد غيرها الأمر الثاني أنه إذا أراد الصلاة من الليل فهذا أدعى لاستعمال السواة وكلا الاحتمالين وارد ويؤيد الأول اللي هو مجرد القيام من الليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يناموا إلا والسواك عنده فإذا استيقظ بدأ بالسواك استيقظ لأي غرض من الأغراض يبدأ بالإيه بالسواك هذا رواه أحمد وأبو يعلى وسنده جيد وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضع ويصلي هذا رواه مسلم رحمه الله تعالى ويؤيد الاحتمال الثاني أيضا حديث ابن عباس الاحتمال الثاني اللي وإيه إذا قام من الليل ليصلي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بات عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار التي في آخر آل عمران حتى بلغ قوله تعالى فقنا عذاب النار ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى هنا ذكر ابن عمر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام من النوم قبل أن يتسوك وإنما تسوك عندما رجع ليتوضأ للصلاة فهذا يؤكد أو يرجع لاحتمال الثاني ان السواك للصلاة ويؤيد أيضا عموم قوله صلى الله عليه وسلم لأمرتهم لأ بالسواك عند كل صلاة سواء كانت من نهار أو, أو من لي قال قال ثم اتجع يعني صلى ركعتين ثم اتجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى وذكر الحديث فيه إن النبس صلى كل ركعتين ينام ويقوم ينظر إلى السماء ويقرأ الآية ثم يتسوك ويتوضع ويصلي فهذا يؤكد إن السواك كان للصلاة نعم نعم نعم وفي الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه سلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك يعني دخل الخلاء ثم استعمل السواك وعلى كل فالسواك الاحتمالان واردان سواء قام للصلاة أو قام لغير الصلاة يتسوك فإذا قصد الصلاة تأكد استعمال السواء سواء بحديث الباب أو بالأحاديث العامة التي سبق ذكرها وقول الشارح ولهذا فإنه يسن عند كل تغير هذا قول ابن دقيق العيد رحمه الله وغيره من او غيره وهو مذهب الائمه الاربعه قال العراقي وتغير الفم سواء فيه تغير الرائحة أو تغير اللون كسفره الأسنان هذا يشرع له الايه يشرع له التسوق تغير الرائحة أو تغير اللون والاصل فيه حديث عائشه رضي الله تعالى عنها مرفوعا السواك مطهرة للفم والطهرة تكون ل كل تغير سواء من رائحة او من لون وقوله يشوص الشوص بالفتح الغسل والتنظيف وقيل الامرار على الاسنان من اسفل الى فوق وهذا في الحقيقة جعل الكثير, الكثير من أهل العلم, العلم يتكلمون عن, عن صفات, صفات التسوك كيفية استعمال السواك, السواك سواك سواك طبعا إن دل على, على شيء على فإنما يدل على, على استعاب, على استعاب على هذه الشريعة لكل دقيقة, دقيقة بل كل حركة وسكنة من حركات وسكنات المكلف يعني تتصور ان في شيء الشرع لم يبين حكمه أو صفته أو آدابه لا يتصور هذا أبداً ما فرطنا في الكتاب من شيء والنصوص استوعبت هذه الآداب والأحكام إما بالنص وإما بالإشارة والاستنباه لكن من الناس من يعطى القدرة على التوسع في استنباط الأحكام والأداب ومنهم من يقتصر على ظاهر النفس فيكفيه أدب أو اثنين أو ثلاثة أو حكم أو اثنين أو ثلاثة ولا يغوص في أعماق النص ليستخرج كنوزه هو. وده شأن النصوص النبوية لأنها موصوفة بجوامع الكلم فمعنى أنها جوامع كلم أي تستوعب الكم الكبير جدا من الأحكام والآداب وفي و و الفضائه محدودة ولكن المهم ان كيف تستخرج هذه الأحكام والآداب طيب صفة التسوق ما هي ذهب جمهور الأئمة الأربعة إلى أن المستحب أن يستاك عرضا إلا في اللسان فإنه يستاك طولا أو يستاك طولا لما رواه الطبراني عن سعيد بن المسيب عن بهز قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول هو أهنأ وأمرأ وأبرأ لكن في إسناده اليمان بن عدي وهو ضعيف وبهز المذكور في الحديث قال البيهقي إنما يعرف بهذا الحديث وقال البغوي لا أعلم روى بهز إلا هذا وهو منكر أي الحديث منكر قالوا ولأن الاستياك طولا مضر باللثة والأسنان فهو يدمي اللثة ويفسد منابث الأسنان كذا قال النووي في أو كذا في التهذيب أو لأن طبعا معروف إن النووي رحمه الله أنا قلت كذا في المجموع طبعا الناس أو بعض الناس قد ينسب, ينسب القول إلى, الى النووي رحمه الله, الله تعالى لمجرد أنه موجود في المجموع, المجموع شرح المهذة, المهذة, المهذة للشراز لكن, لكن النووي رحمه النووي الله, الله شرح, شرح قطعة من, من المهذة. المهذة ثم جاء بعد ذلك السبك شرح قطعة شرح بسيطة, بسيطة ثم, ثم استكمله من؟ شيخ محمد, محمد بن نجيب المطيعي, المطيعي رحم الله تعالى الجميع فالكلام هذا للشراز في المهذب, المهذب. ان مهذب. الاستياك يكون طولا مهذب. لانه ها يكون, يكون ها ها عرضا ها ها ها لان الاستياك طولا مضر باللثة والاسنان لكن علق عليه الشيخ والأ المطيعي قال أطباء الأسنان يقولون إن الاستياك الصحيح يكون طولا أي أعلى وأسفل هكذا طبعا معتبر طول الإيه؟ طول السن نعم مش طول, الإيه مش طول الفم أي أعلى وأسفل لأن الغشاء العاجي الأملس الذي يكسو الأسنان ينبغي المحافظة عليه والاستياك عرضا يضر بهذا الغشاء فيسرع إلى الأسنان الفساء فعادت المسألة إلى من؟ إلى أهل الذكر طالما إنه لم يثبت فيها اثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمعتبر هنا هو قول الأطباء وبالفعل أنا سألت أكثر من طبيب أسنان رجحوا ما قاله الشيخ المطيع رحمه الله تعالى إن الاستياد لا يكون هكذا بطول الفم أو عرض الأسنان وإنما يكون شق شق يعني تأخذ الشق الأعلى وتأتي من أعلى الأسفل في اتجاه يعني من فوق لتحل ولما تأتي تعمل الشق الأسفل تأخذ من إيه من تحت الإيه لفوق ثم تستعمل السواك على حافة الأدراس والأسنان من فوق بطول الفم يعني هكذا رايح جاي هكذا إنما ظاهر الأسنان او الأدراس او غيرها إذا كان الشق الأعلى يبقى ايه. من فوق, فوق لتح هكذا. هكذا. هكذا وإذا كان الأسفل يبقى من إيه من تحت, من تحت لفوق. لفوق هذا, هذا هو الأصح طبيا وليس عندنا حديث, حديث ثابتة, ثابتة, في ثابتة في صفة هذا الاستياك إلا ما أخذوا من مسألة معنى الإيه؟ معنى الشوص في الحديث اللي سنجي الكلام فيه إن شاء الله واستحب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة جمهور يعني أن يبدا المتسوك بجانبي الفم الايمن لحديث عائشه رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله يعجبه التمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله متفق عليه وجاء في روايه عند ابي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله وسواكه وهذا إيه؟ صريح في التنصيص على مسألة التسوق لكن زيادة وسواكه شاذة تفرض بها مسلم ابن إبراهيم عن شعبة وخلفه ستة حافظا فلم يذكروها وأيضا من الأحديث اللي جاءت في صفة الاستياك ولا يثبت ما رواه أبو نعيم في كتاب السواك له من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان نبسلم يستاك عرضا ولا يستاك طولا لكن في إسناد عبد الله بن حكيم وهو مطروك قال ابن حبان كان يضع الحديث على الثقات وفي المراسيل لأبي داود عن عطاء ابن أبي رباح قال قال رسول سلم إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستاقوا عرضا وهو ضعيف لإرساله وفيه أيضا عن عانة هشيم الذي رواه عن محمد بن خالد القرش وهو مجهول ففيه ثلاث عنا وقال العراقي قال أصحابنا والمراد بقوله عرضا عرض الأسنان في طول الفم لكن كما ذكرنا قول الأطباء في المسألة على الصفة التي بيناه